كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليذحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب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 إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر مِمَّا مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالَاوا رَبَّنَا أَمَ التَّنَسْنَتَيينِ وَأَحْيييتََسْنَتَيْنِ فَعْتَ رَفْنَا بِذُنهُ بِنَا فَهل إِلَ قُرودٍ مِن سَبِي ذَلِكُ بِأََّو إذَا دُرِيَ اللهَّ وَحْتَ كَفَْتُم وَإ يُشْرَت بِهِ تُؤمنِنُوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لَكُم من السماه رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون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 وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمٌ مَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَمَا تُخْفُونَ ۖ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 كانَهُم أَشَدَّ مِنهُم قُوَتَ وَآثَرًا فيِي الأأَرْرض فَأَقَذَهُم اللهَّهُ بِذُنوا بِهِمِ فَأَقَذَهُم اللههُ بِذُنوا بِهِم وَمَا كانََ لَ مِنَ الله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 إ فِعوْونَ وَهَا مَانَ وَقَونَ فَقالَاوا سَاحِرٌ كََّاب فَلََّ جَ أَهُم بالِالْحَِّ مِن يِندِنَا قالَاوا قُتُلُ أَبنَاَّنَ آممَنُوا مَاعَهُ وَتَحون وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ نَذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبُّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ من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 وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الذي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب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 هَكُمُ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَرَكَ قُلْتُمْ لَئِن بَعَثَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا لَّيَكُونَنَّ مِنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ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 وَأَنَّمَا رَدِّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُوفِي ظَمِّي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ النَّعْرَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يتحاب في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا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 اللهَّ الذي جَعللَ لَكُم الليلى للتَسكُنُ فِيهِ وَهارَمُ بَصِير إِ اللهَّه لَذ فَبلِ لَ الناسَّاسِ وَلَ أَكسَرًا النَّاسِ, الناس لاَا يَشكُرون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 وَمِنكُم مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغَ أَجَلًا ثُمَّ وَلَعْنَتُكُمْ تَعْصِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ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 ثَُّ طِيلَ لَم أَينَ مَا قُتُم تُشكُون مِنْ دُون اللَّهِ قَوا ضَلّ عَ بََّمْ نَكُ َّدع مِن قَبن شَيْئ كَذَلِكَ يُضِلل اللهَّ كَافِريل ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين تصبر إن وعد الله حقه فإمَّا لُرِيَكَ بَعْضَد الذي نَ عدُم أَْنَ تَوففَََّكَ فَإِلَن يُجَعون وَلَ قَدَ أَرْسَلنَا رُرُسُ لَ مِن قَبِلكَ مِنُّون من م قَصَصنَا عَلَيْكَ وَمِنهُم مَدلَم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 فَلَمَّا مَاتَ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَاسِرُونَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ